بوك تو جشتن بذيت ستة عشر ستة عشر ستينة دموتي فصول السنة والطقس فصول السنة والطقس كتوين ستينة اغلتت هاديه هي فصول السنه هذه هي فصول السنه ربيع صيف الربيع الصيف ديشتا وديمري الخريف والشتاء الخريف والشتاء ورا اش انثيت الصيف حار الصيف حار نذر ديالي شكلقن في الصيف تسطع الشمس في الصيف تسطع الشمس نذر داليم شتيتي مكيف في الصيف نحب ان نذهب للتنزه في الصيف نحب نذهب نتنزه. ديمري است يفتوت. الشتاء بارد. الشتاء بارد. نديمر بي بور او شي. في الشتاء تثلج او تمطر. في الشتاء تثلج او تمطر. Në timër rrimë në shtëpjime qëtë. Fi shqita në faddilu lë bëqaë fë lë bëjtë. Fi al shqita në faddilë lë bëqaë fë lë bëjtë. Êshtë fëtohtë. Al gjawu barëdë. Al gjawu barëdë. Bje shi. Inna ha të më tërë. Inna ha të më tërë print air El jaw aasif El jaw aasif Es ngroht El jaw dafiq El jaw dafiq Es dit me tiell El jaw mushmis El jaw mushmis Es koh e kthjellët الجو صافا الجو صافا سيست موتي صوت كيف الطقس اليوم كيف الطقس اليوم صوتش طاخت اليوم الجو بارد اليوم الجو بارد صوتش نغروت اليوم